احمد في البلكونة تشوفها تقول تفلة صغنونة بيت زغرة تويا جارتها للي قدروا يفرحونا اي من سوق مقتورة وفرحيته عايزة لها صورة كاتب فوق العربية يا بلادي دايما منصورة من الحلق سهران ويا صحابه في الدولة ويا القهواج عامل دوشة نرنة وليلة وفريدة اخر رأس واخر روشة ام احمد في البلكونة ام احمد في البلكونة ام محمد ام احمد ام احمد في البلكونة, في البلكونة. شبورة جايب كل تاريخ الكورة على طول بيوطي صوته اول ما تعدي الامورة على القهوة خمسة ستة تخلص نكتة بتبدأ نكتة دحكتهم جايبه الشارع كله الاخر بتكفي الحتة عمك شحت الجزار ويا زباينه قال بازار انوار واقف مستعجل ارجوكم عندي مشوار عندي افون الكوافيرة خلتك شدية جت على قالت قالت عزماكو bint el fil um ahmed fel fil um ahmed fel balkona um ahmed um fil um az qanuna betzagrata weya gad ghali li ytro yfarahona Mert pont a flaszganyom, de záratva én